لا بد أ ن يجتمع في من تريد أ ن تعلمه عقل و إ ي م ا ن يستطيع معه أ ن يحمل ذلكم العلم الذي تريده لكن إ ن كان من أ م ا م ك لم يبلغ هذه ا ل د ر ج ة في العقل وليس له من ا ل إ ي م ا ن ما يمكن أ ن يحمل معه علما كبيرا فلا يجوز أ ب د ا أ ن تلقنه علما اكبر من عقله وينجم عن ذلك م ض ر ة على على الناس و أ ن ا أ ذ ك ر لكم شيئا وقع لي كنت أ س ك ن في حي أ م ا م مسجده م س ا ح ة من ا ل أ ر ض وكان ف ت ي ة الحي يلعبون فيها و في أ ي ا م ا ل إ ج ا ز ا ت مثل هذه يلعبون ليلا فوقع ذات م ر ة أ ن خسف القمر وبوصف إ م ا م ا للمسجد جئت أ ص ل ي بالناس ا ل خ ص و ف وهم هؤلاء الذين يلعبون مسلمون فلما سمعوا ص ل ا ة ا ل خ ص و ف والداعي لها توقفوا وذهبوا إ ل ى مكان ا ل و ض يتوضوا ثم صلوا معنا ب ج م ل ة من يصلي ثم بعد أ ن فرغت ا ل ص ل ا ة كما هي ا ل س ن ة أ خ ذ ت اعظم فهؤلاء الفتيه ت أ ث ر و ا بالوعظ و أ ن ا واقف و أ ر ا ه م وترا ا ل ت أ ث ر في أ ع ي ن ه م وهم بلباسهم الذي يخرجون به ع ا د ة ف أ ن ا عندما ر أ ي ت ت أ ث ر ه م غيرت الموضوع و خرجت به من ا ل ع ظ ة إ ل ى الفقه نحوت به م ل ح ا آ خ ر ثم فرغت من الحديث فجاءني أ ح د الفضلاء الناصحين في الحي فقال يا أ ب ا هاشم ما كان مفروض تغير نحن فرحنا أ ن الشباب الفتيه بداوا يعني يتفاعلون ع ن ي ي معك فقلت له اني ت غيرتها عمدا هؤلاء لا يحملون من العلم ولا من العقل هذه القذفه م ن يعني ز ل الشحنة ة التعبير هذه هذه صح ا ل ش ح ن ة من ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه لو أ خ ذ ه ا غير م ق ر و ن ة بعلم س ي أ ت ي ه من يوظفها لما يريد لا بد أ ن يكون العلم مقترنا ب ا ل إ ي م ا ن لكن إ ن خرج من عندي وهو يريد أ ن يفعل أ ي شيء لو جاءه أ ح د قال له إ ن أ ب ا ك فيه كذا وكذا معصيتين صغيرتين ت ب ر أ منه لما أ و ر ث من إ ي م ا ن أ ق و ى مما يحتمله عقله ت ب ر أ من أ ب ي ه ويقع منه على مجتمعه او على أ م ه أ و على أ ب ي ه ما يجعله لا يفقه كيف يمشي ولئن يخرج هذا ثم مع ا ل أ ي ا م يكبر إ ي م ا ن ا وعقلا وعلما خير من أ ن أ ت ح م ل في ذمتي أ ن ي حملته ما لا يطيق حتى يقول الناس فلان أ ث ر أ و فلان لم يؤثر ن ا بد من ا ل ر ح م ة بمن تخاطبه و أ ن تتقي الله جل وعلا فيه وليس كل أ ح د يمكن أ ن تقيسه على نفسك يوجد من هو أ ر ف ع منك و أ ع ل ى علما و إ ي م ا ن ا و أ ق د ر منك على تحمل ما لا تطيقه أ ن ت ويوجد من هو أ د ن ى منك ف م ر ا ق ب ة الله تقتضي أ ن ا ل إ ن س ا ن في كل أ ح و ا ل ه إ ذ ا تحدث إ ذ ا تكلم يستصحب ما قاله, ما قاله الله جل وعلا في كتابه وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أ ص ح ا ب ه نظام الله تعالى عليهم و ا ل س ي ر ة ا ل ع ط ر ة لمن ت أ م ل ه ا في هذا ا ل أ م ر على وجه الخصوص يجد مرتعا خصبا بل ربما وجد مرتعا أ ن ف ا لم يسبق أ ح د أ ن رعى فيه